وَخَسَبَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ بِمَا قَدَّمَ وأخر بل على نفسه بصير ولو أَلْقَى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إِنَّ علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فاتبع قرآنه ثم إِنَّ علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى